Hey hey hey been fi بلا حجبي وزرنا سيد العرب في رسول الله فنالت من أمانها شهودا في رسول الله ان رب العالمين اوجب الصلاه عليه علي صلوات الله عليه صلوات الله عليه علي كل من صلى عليه علي النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر خير البشر من له شق القمر من له شق القمر والشجر سلم على النبي خير دواء النبي اهل الهوى النبي خير دواء كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه